بشيرا ونبيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكمنة من ما تدعون إليه وفي أذاننا وق و من بيننا وبينك حجاب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 أنتادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواتي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم ما السواء إلى السماء وهي دخان؟ فقال لها ول الأرض إتيان طوعا أوكرها؟ قالت أتينا قائعين، فقد ضاع النسب على سماوات في يومين. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمَّ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 فأرسلنا عليهم مريحاً فضراً في أيام النحسات لنذيقه عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وَأَمَّا فَمُودُ فَأَذَيْنَا هُمْ فَالسَّحَبُ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يتقون حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم، شهد عليهم سمعهم وأضطعهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا.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 ولا أرصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فاصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قذلهم قد خلت من قذلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفوا لا تسمع لهذا القرآن والغو فيه وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النار لهم فيها دعو الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وابشروا بالجنة التي كنتم ترجون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهيه أنفسكم ولكم فيها ما تذوقون نُزُلًا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنات والسيئات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزون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 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي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 وَإِمَّا ٱسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلَّهِ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَجُودُ عَائِنَ عَرِيدٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين، حتى يتبين لهم أنه الحق، أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّ